إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 Walau Quddi khalqun al-insan min sulalatim muti, thumma jglnahu nufata fi qarar ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضعة فخلقنا المضعة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحم ثم أن 118. وانشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 119. ثم إنكم بعد ذلك لميتون 110. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون